Bu istek muatadelo Allahu ekber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 وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَتُقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّ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 فَأَوَارِي سَوْءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاء قتل نفسه بغير نفس، إنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَانا سَجَمِيًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيهِمْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ Allah mu